سؤال يكثر الحديث عنه خصوصاً في بلاد غير الإسلامية وهي الاختلاف في رؤية الهلال كان واحد سألني سؤال يقول أنا في بلد بعيدة كان هناك غيم على منطقتي وليس هناك غيم على المنطقة الأخرى فنحن لم نرى الهلال والمنطقة الأخرى يرون الهلال فهل نصوم؟ نقول نصوم إذا رأت هذه المنطقة في نفس الدولة الهلال فيجب اتباعها لأنها دولة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم تصومون يعني كلكم في المكان الواحد والفطر يوم تفطرون وحتى لا يحصل الشقاق والنزاع فهذه الدولة التي يدرس فيها هذا الطالب أو يعالج فيها هذا المريض أو نحو ذلك يصوم إذا صام الناس في بلد واحد فإذا رأى بعض الناس في بعض المدن فإنه يكتفى بذلك عن رؤية جميع المدن.